أن تفقد أطرافك وما تستطيع تنظف نفسك ثم تتذكر ربنا ولك الحمد على إله إذا استشعرت تجد أنك عاجز فتقول ربنا ولك الحمد حمدا ما تستطيع تكمل حمدا طيبا كثيرا كذر إيش ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ما يكفي ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد